ودار بين اكنافها ودار بين اكنافها وشهد بتا من ملائكه الله جميع واصنا ومن قبل مننه علينا به من نعى ومن قبل مننه علينا به من على الملائكه بعينه ونوابهم حكمه وذلك ميشادتها وبياني وما نزل الله منه في فرقانهم ما يقول سبحانه ولكن الله يشهد بما انزل اليه قال ومنكم لمصير كتب الله الينا ومن الله ينذر علينا ما صار من الله للسماوات ودارب الارض اي شيء ومن الله ينذر علينا ما صار من الله للسماوات ودارب <متصفح> اراج صار الحكم والعلوم دي تجمعهم اياها الشيء الله وما وهبهم من سماء حكمي وفي ذلك من جهادها وبيانه وما نزل الله منه في فرغانه ما يقول سبحانه لما <تصفيق> لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا كنا فك... معنا حضور ها شهيد يعني حاضر ها فكفى بهذا الحكم لاجابه الله والحمد لله دبينا وتوكيدا وفيه حجته وشو هذا <تصفيق> يشهدون بشهاده علي... شهاده الله عليه شهاده الله الملائكه الملائكه كل انزله بيقول الملائكه الحكم من يعني انزله بيقول لي هو الملائكه تشهد يشهد يشهد ما انزل ها يعني شهد الله للكتاب شهد الله بما انزل اليك منه والملائكه ولكن الله يشهد بما مانزل اليك يشهد, يعني يشهد بالقرآن وله يشهد للقرآن مايسهد به يشهد ما. بالقرآن ما يشهد هو مانزل من عنده لا يزل اليك أي ذاله ماهو يشهد لمادهو كل忙 بالمعج bout ليس سا... كيف تعترك واحد يعني أني يشهد بالقرآن أنه أنزل القرآن بعلمة يشهد بالقرآن يشهد للقرآنоме Does Ithh يشهد بالقرآن شهد الفلان بالجرب قال ف كتب يقول يعني كتب لفلان بالجربه الفلانيه نعم على ان هذا بيقول شيء لفلان على الجربه الفلانيه ويضحك تحتجون ها والله يعني بهاول عليها على كذا عشان على وباء بالقربة. فأنا أراضي يشهدون أنه أنزل بإنه. الله يشهد بما أنزل إليك وقال أنزله بعلمه. هذا دليل العالم أنه داريب. ما هو ما بالله. وكذلك الملائكة يشهدون بما أنزل إليك. فكفى بهذا الحكم لكتاب الله والحمد لله دبينا وتوكيدا وفيه حجة وفيه حجة وبيان آه فكفى بهذا فكفى بهذا فكفى بهذا الحكم لكتاب الله والحمد لله دليلا وتوكيدا وفيه حجه وبيانا وعليه دلاله وبرهانه فاين يتهب من غفل عنه وهل يجد واجد ابدا خلفا منه نعم فادي حجته وبيانا انا متوكيدا كما متذعم في الخبر المقدم وايش تريدوا حال عشان تقريتها وين ندخل خلاص يا اخي وتوكيدا من انام توكيدا نجي عايزين نعوج محل وش وبيانا يعني كذا بهذا الحكم لكتاب الله تبينا وكذا بهذا الحكم فيه حجه وبيان التمييز كلها وفيه ما الله محمد يعني كذا بهذا الحكم فيه اي في القران حجه ها كذا لك الله ويعاد بكتابه نعم بعينه اذا بمن غفل عنه وهل يجد واجد ابدا خلفا منهم كلا لن يجده ولو جاهده جهده نزل به من الله سبحانه نزل به من الله سبحانه روح القدس شهاده من المؤمنين لكل نفس فزادهم به الى ايمان ايمانا ووهبهم به بصيره وايقانا شهاده من المؤمنين لكل نفس من المؤمنين ها لكل نفس من المؤمنين Kəma qələ subhana hu ve izə ma unzila suratun fə minhum men yəqulu ayyukum zadat hu alliimani fə aməlləzina aamanu fəzadat hum iimaanan wa hum yastabşirun wa aməlləzina fi qulubihim maradun fəzadat hum rijsan ila rijsi wə maatu hum kafirun fəcəələhu كما قال سبحانه ونزلوا من القران ما هو غذاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره كتاب عزيز لا ياتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فكتاب الله امام لكل مهتدي من خلق الله رشيد اعزه الله عن الوهن والتجاحد فلا يتصل به ابدا ومنعوا من اياديه الباطل من بين يديه وراء من خلفه اذ حفه بالنور والهدى تداخض على ما بعضه ببعض تصادم نعم اصطدام نعم تداخض يعني كانت بديال تداخض بنوره وهداه مجمان ابدا معه مضيان مجري قال لمن قبله كان الله وسبعوه ساطع في نور جمزيها بيون هداه ونوره لملدمسها لا يميل ان بمتبع لهما عن قصده ولا يمنعني من طلب رشدهما عن رشد ولا يمنعني من طلب رشدهما عن رشد بل يدلانه على المراشد المرشده يا شان التي لا يشقى ابدا معها ولا يضل ابدا من اتبعها برحم الله امر ان نظر في براء سعادته ورشده وهدا فجانب شقوتها وغيه ورداه قبلها ان يقول لك يوم القيامه جمال بالين ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين فطلاله من تركه كتاب الله اهه بقصداني به الأمور المعدة الكافرين اليوم القيامة معدها اليوم القيامة لا الذي لا يشقى أبداً معها الهدايات والإرشادة دي أرشد الله بها ايش الدنيا هم؟ ايش كان ضاد هو ضاد معي للضاء هو حافه اللسان مع الاضراس مع الطاء ايه راجعين لها مكان ال ان يقول منين مخرجه منين يا من مطار الفالحار معضره الشفاء حافه حافه اللزان قر معضره الشفاء لا مؤخرته الا عبد. كل ال لغانه صور عليك كذا من حافه اللزان حافه اللزان مع الابرس مع الابرس كان عدلنها رباد لين <تصفيق> كان عدلنها رباد <مربع> لين صح <تصفيق> صح اللزان مع الطواه <تصفيق> لا أنا ما لا يوجد عندنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما غير المغضوب عليهم. لا <تصفيق> لا. ادار قاعدة. كل لديك يقلبوا. كل اللي هم دورا. يقلبوا. ورجع ارجع صلى الشاكر. ارجع صلى شد العرب. ارجع صلى كتبة تجويد كلها. حتى بيرسم اللسان. ارجع صلى القراء وتسمع عدم كل من عبد الباسط من جالي ما واحد راح يسازي عبد العظيم ذاك اليوم وقلنا ايوه قال وشهاد. قال ما هي مننا ايه انا انت سمعتها منه لا قال لي هو لكن ما كان جاد انا قلت لكم امر مفروغ منه اي كتاب اي كتاب في كتب التجويد ولا كنت قصه صلاه بدايه ما هي مسألة. ما ندري تروح تسالني وين هو النبي شي الشهر قالك عايد وانا قلت كذا دي متبدله يا سيدنا وش مد هذا مخرجها اللغه مخرجها في اللغه بامكانكم الرجوع الى كتب الاصر خلاص ولا اب ض من راس اللسان مع اصول التناء اصول التناء الظالمين الله يا صندوق البطال ولا الضال ولا الضال تجرب لا استر واحد انت تغيرها انت يا صعبه ها يلا ثاني مره قدموا مره احنا زيد عجبا على النبي بلا ياكل موسيقى بعد ما خرايو شاك جاوه وش معنى جلسته من نيح مما آل شميل وظل برجع وما استرد بها وما استرد من دماء رجعنا الله. لها في المراجع ورجعنا لها من الكتب من طريق وحتى الكتب حقة المدارسة فيها تجويد اه هو يصورها لك من هي آه. انا يصورها لسه واذا يسموها ما... انتو الحروف المستطيلة الله يذكرها بالكش آه. المستطيلة اهو أه منها لاجبنا يمسك مكان طويب حينها حافت على برأس يمسك اسمع انا احضار اذا احضار اسمع الطواحن؟ طرف الطواحن؟ طواحن كلها ما دخل ما هو ذهنين؟ والله ما في السماوات وما في الأرض أنت قالوا إذا يجيب محرج على الحرب نين هو يوقف على كان بني أنت قد عربيهم حقنا حق كان بيقرب بعد لما علمنا طلبتك قرب القزع وسكرنا <تصفح> <محبا> وحاضر انا من انت قد اقول لها كيف يخلق وانا اتابعنا القرى محمد السين عامر لعد سيد عبدالعظيم الحفاظ الجار وحكت القرى حقون السعودية حبدالباغط المنشاوي الحصري كلهم كلهم سمع لهم عنيوكا عليها على بخصوصها كله نطق بهادان Çox maraqlıdır heç nə dan duradlar pasta. İtə həvəsdə olub. Rəbbalə